وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالإنابة إليه والرجوع إليه والتوبة فقال سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فأخبر سبحانه وتعالى أنه يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب وبين هؤلاء المنيبين لأنه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله قال سبحانه وتعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب فأخبر سبحانه وتعالى أن الذي يتذكر ويبصر هو العبد المنيب فقال سبحانه وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فإنما استيقظ القلب إذا أناب إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إلى الله عز وجل هي الرجوع إليه سبحانه وتعالى وإلى محبته عز وجل وإلى الخضوع له وإلى الخشوع والخوف والرجاء له سبحانه وتعالى والرغبة والرهبة منه سبحانه وتعالى يرجع عن تعلق القلب والتفاته إلى غير الله عز وجل إلى أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده يرجع عن عبودية غيره في الحقيقة إلى عبودية الله سبحانه وتعالى وحده ولذا كانت هذه الإنابة إلى الله عز وجل ضرورية للعبد على مر الأنفاس والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى واجب لتحقيق الفلاح قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فقال سبحانه وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فجعل الناس قسمين من تاب وهو الذي لم يظلم وذلك أنه إذا تاب من ظلمه وذنبه صار كمن لا ذنب له ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى الرجوع إليه وهذا تضمن الرجوع عن المعاصي التي يفعلها العبد فهذه أحد درجات الإنابة أن يرجع عن معاصي الله سبحانه وتعالى إلى طاعته يترك ما حرم الله عز وجل عليه وهذا يقتضي فقها وعلم ثم عملا وسلوكا وذلك أن كثيرا من الناس قد يأتي المنكر والحرام وهو لا يدري أنه كذلك لتقصيره في طلب العلم الواجب عليه فكل معاملة يتعاملها المرء وجب عليه أن يتعلم فقهها وأن يتعلم الحلال والحرام فيها ولا يسعه أن يجهلها يأثم بذلك ويعاقب على جهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ثم يقضي بعد المعرفة والعلم أن يلتزم ويسلك الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى ثم من الإنابة كذلك الإنابة بفعل العبادات وذلك أن القلب يحتاج إلى غذائه الذي يناله بالقرب من الله سبحانه وتعالى ولن يحصل له هذا الغذاء إلا إذا أتى بالوعاء الذي يأخذ فيه هذا الغذاء الذي يفيد الله عز وجل عليه من خلاله أنواع الهبات والعطايا من رحمته بالقرب منه عز وجل وذلك إنما يحصل بأداء العبادات على وجهها الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة وأمر بالخشوع فيها فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وأمر بالصيام لتحقيق التقوى التي محلها القلب كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأمر بالزكاة والصدقات تطهيرا للقلب قذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وأمر بالحد لتحقيق العبودية والخضوع والتقوى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فهكذا لا بد أن تكون العبادات على وجهها حتى تحقق الغاية المقصودة منها للعبد وهو أن يصبح كما أخبر الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى قد صلح باطنه ولن يحصل للعبد هذا إلا بأن يؤدي العبادة على وجهها وينيب إلى الله سبحانه وتعالى بأذائها في أوقاتها وعلى صفاتها التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد يطول بالعبد زمن لا يجد فيه أثر هذه العبادة في قلبه ولكن عليه أن يستمر في السير وأن يدق الباب وأن يجدد إنابته إلى الله سبحانه وتعالى وأما إنابة القلب والروح فهو بكمال الحب وكمال الخوف وكمال الرجاء الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى بأن لا يلتفت الإنسان إلى غير الله وأن يكون ذاكرا على الدوام لربه عز وجل. ولذا قال سبحانه في تفسير الإنابة. الذين آمنوا أتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهم يطمئنون إلى الله عز وجل. وهو أيضا معنى الإخبات. فإن الإخبات تضمن الخضوع والطمأنينة. فهم أخبتوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. و وخضعوا له واطمأنوا بذكره سبحانه وتعالى وعلموا أن هذه الدنيا لا تساوي الالتفات إليها فضلا عن الطمأنينة بشيء منها أن يطمئن إلى شيء منها وأن يستريح بوجوده ويكون تعلق قلبه به يحتاج العبد دائما إلى أن يكون تعلقه بالله عز وجل والتفاته إليه ونظره على الدوام إليه وهذا من أعظم أسباب الإخلاص أن يعمل لله عز وجل إذا استحضر أنه يعامل ربه وقلبه لا يلتفت إلى الناس لا يلتفت إلى كلامهم ولا إلى نظرهم ولا إلى آرائهم إنما يعامل ربه فهو يذكره في كل حين وإذا تذكر لقاء الله سبحانه وتعالى وإذا تذكر القرب منه عز وجل ذا شوقا إليه وحبا له سبحانه وتعالى وهكذا يكون قلبه مطمئنا بذكر الله فلا يقلق ولا يضطرب ولا يخاف أحد من الخلق وذلك أنه كمل الإيمان قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وإنما يكون القلق والعنت والنكد والشقاء بسبب التفات القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى ومعاملته لغيره حبا أو خوفا أو رجاء فإذا أحب غيره إلا ما أمر الله بحبه تعلق القلب به والتفت إليه فإذا حصل له سعد وإذا فاته تعس وشقي ولا بد أن يفوته في هذه الدنيا فإن العبد لا بقاء له ولا قلود له فيها فإذا أحب المال فلا بد أن يزوله عنه أو يزول المال عنه، إما أن يزوله عن المال أو يزول المال عنه، وكذا إذا أحب الملك وسعى له فإنه لا بد له من زواله، ولا بد أن يرحل عنه أو يذيقه الله سبحانه وتعالى نزع الملك منه، والله سبحانه وتعالى يجعل ذلك آيات لإباده. أن الدنيا لا تبقى لأحد. إذا أحب أهلاً أو ولدا فإنه كذلك لا بد أن يفارقهم. كما قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به. عش ما شئت وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم كرامة له، ولكن لا بد من الموت بعد ذلك. وأما غيره فإنه لا يعيش ما شاء وإنما يعيش ما كتبه الله عز وجل لا ولا يخير إلا الأنبياء كما خير الله موسى حين أرسل إليه ملك الموت فقال له مره فليضع يده على ظهر ثور فله بكل شعرة مستها يد سنة يعيشها قال موسى ثم ماذا قال ثم الموت فقال فالآن إذن وسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فلا بد من الموت عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق فكلنا لابد أن يفارق أحبابه وأقرب فكيف يلتفت قلبه إليهم لابد أن يعلق قلبه بالله عز وجل والله يقيد لعباده المؤمنين من أسباب الفراق في الدنيا ما يمتحنهم به ويعدهم للفراق الطويل في القبور إلى أن يأذن الله بالاجتماع يوم البعث ويوم الجمع ويوم النشور أو ما شاء الله قبل ذلك من اجتماع أرواح المؤمنين بعضهم مع بعضهم في البرزخ عند الله في السماوات فإن أرواح المؤمنين تجتمع حسب درجاتها في الأعمال وكل على ما كان على شاكلته كل يجتمع مع فأرواح المؤمنين في البرزخ تجتمع لكن لابد من الفراق بدة فإذا كان الأمر كذلك فأنا يكون التفاة القلب حبا أو خوفا أو رجاء وأنت إذا رجوت شيئا غير الله عز وجل انقطع ولا بدة وحيل بينك وبينه فإنك لا تنال كل ما تشتهي ولا يحصل لك كل ما ترجوه وإنما يقدر الله لك من ذلك ما كتبه في اللوح المحفوظ ويعطيك الله عز وجل ما أراد من ذلك، فإياك أن تعلق قلبك بغير الله، ولا تتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، فإن التوكل على غيره ضياع ومهلكة، وخسران مبين، نعوذ بالله بذلك، فإذا أناب القلب إلى الله عز وجل، الإنابة التامة، أنابة الجوارح كذلك، فإن لها إنابة خاصة بها، فهي تؤدي العبادات كما ذكرنا وتبتعد عن المعاصي والمحرمات وكل من الأمرين إنابة القلب وإنابة الجوارح يؤثر في الآخر فإنك إذا تبت إلى الله عز وجل بترك المعاصي وأنبت إلى الله عز وجل بأداء العبادات فتح الله عز وجل لقلبك عيونا ترى به حقائق لم تكن تراها وشرح صدرك إلى معان لم تكن تحس بها وكذلك إذا أقبلت بقلبك على الله وفقك لطاعته وعبادته حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين فالعبد إنما يدرك حقيقة ضرر المعصية وحقيقة نفع الطاعة إذا أناب إلى الله وحقق الإيمان فعند ذلك يدد لذة الطاعة ويدد ألم المعصية ويجد ألم البعد عن الله سبحانه وتعالى ولذة القرب منه عز وجل وإلا فهو قبل ذلك في غمرة ساه لاه كما قال عز وجل فذرهم في غمرتهم حتى حين والعبد بغير إنابة كأنه ميت نعوذ بالله من ذلك وإن كان في سورة حي لأنه لا يدرك المعاني التي خلق الله الإنسان من أجل إدراكها مفترقا بها عن باقي الحيوان فإن الله سبحانه وتعالى جعل البهائم وإن كانت مفتورة على التوحيد إلا أنها لا تدرك المعاني الإيمانية التي يدركها الإنسان وإنما همتها في الطعام والشراب والنكاح فإذا كانت همة أكثر البشر كذلك فاعلم أنهم أموات غير أحياء نسأل الله العافية وقد وصف الله الكثار بالموت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 ورغباته وشهواته فإذا أناب إلى الله عز وجل خرج من قبله وبعث أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمة ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون فالكفار في الظلمات أموات عمي ونعوذ بالله من ذلك فالعبد لا بد أن ينيب إلى الله عز وجل لا بد أن يرجع إليه بروحه وقلبه فتنيب الجوارح فيرزق إنابة أخرى ويرزق توبة أخرى ويعان على طاعة الله ويجد انشراحا في القلب وانفتاحا ويرى ما لم يكن يرى ويبصر ما لم يكن يبصر ويسمع ما لم يكن يسمع فكم من الناس يرى آيات مسموعة وآيات مشهودة وهو لا يعي ولا يتذكر ولذا قال عز وجل وما يتذكر إلا من ينيب فإنما يتذكر الإنسان إذا أناب إلى الله سبحانه وتعالى يتعظ بما يرى من الآيات المشهودة ويتوب إلى الله عز وجل ويرى عواقب الأمور ولا يغتر ببداياتها. فأكثر الناس لا ينظرون إلى النهايات وإنما ينظرون إلى البدايات ينظرون إلى ما بين أيديهم ويغفلون عما قد مضى من آيات الله في أقوام قبلهم أترون زوال الملك عمن يزيل الله عز وجل عنه الملك أما جرى قبل ذلك لملايين لآلاف ممن كان له ملك فنزع الله عز وجل ملكهم وأذاقهم كأس المنون وكل أحد له ملك فلا بد أن يزول وإن كان كثير من الناس يرى ذلك بآيات محسوسة إلا أن لحظات الموت، لحظات الموت وزوال الملك به حاصر لكل من ملكه الله شيئا في هذه الدنيا، كما ذكرنا، فليطع الإنسان بما يرى من آيات الله سبحانه وتعالى، وإنما يتذكر بها من ينيب، والقرآن إنما ينتفع به من أناب وحي قلبه، وإنما يدخل الجنة كذلك من أناب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فهذه إنابة القلب التي هي أصل إنابة الجوارح وأصل فعل الطاعات وترك المنكرات وكما ذكرنا هناك تأثير متبادل بين إنابة القلب وإنابة الجوارح فإذا حصل ذلك تخلصت النفس من الشبهات الباطلة التي تعوق بصيرتها وتخلصت من الشهوات المغوية التي تعوق انطلاقها وحركتها وإرادتها وجه الله سبحانه فصارت نفسا مطمئنة بعد أن كانت نفسا الأمارة بالسوء والله سبحانه وتعالى جعل النفس المطمئنة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى مطمئنة في الدنيا مطمئنة في البرزخ مطمئنة يوم القيامة في عباد الله عز وجل ومعهم تدخل الجنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر ذكر الإنابة في دعائه العظيم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت ثم يقول وبك خاصمت وإليك حاكمت ولنتأمل هذا الترتيب الرائع العظيم فإن العبد لن يستطيع المخاصمة إلا إذا كان منيبا إلى الله عز وجل وهو لا يخاصم إلا لله وبالله فأكثر الخلق يخاصمون غيرهم لحضوظ أنفسهم وليس هذا من التسليم لله عز وجل بل من أسلم لله فإنه لا يخاصم إلا لله ولا يخاصم كذلك إلا به مستعينا به سبحانه وتعالى متوكلا عليه لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا إذا خاصمنا لحضوذ أنفسنا فقد ضاع منا حقيقة الاستسلام لله عز وجل وإذا خاصمنا بأنفسنا وبتدبيرنا ولم نستشعر فقرنا وعجزنا واحتياجنا التامة وضرورتنا التامة إلى الله عز وجل وكلنا الله إلى أنفسنا فصارت قوة الأعداء تؤثر ما لا نستطيع دفعه ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما إذا خاصمنا بالله فهذا ثمرة الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة فإن العبد إذا أناب إلى الله خاصم بالله أي خاصم مستعينا بقوة الله عز وجل فصار القليل منه كثير وصارت الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وصرف الله عز وجل عن عباده المؤمنين من أنواع الكيد وأنواع المكر ما قد أحاط بهم وأوشك أن يستأصلهم ولكن الله سبحانه يقلب قلوب خلقه بما شاء ويصرف إرادتهم وقواتهم بأمره وهذا ثمرة من خاصم بالله عز وجل أن يصرف الله عنه السوء وأن يصرف عنه آذى المؤذين وأن يصرف عنه ظلم الظالمين إلا ما كان من خير له إلا ما يقدره الله عز وجل من بلاء عليه يجعله خيرا كثيرا حتى يستكمل عبوديته لله سبحانه وتعالى ولا بد أن نستشعر في صراع أهل الحق مع أهل الباطل عبر الزمان والمكان أن أهل الإيمان لم ينتصروا قط بعدد وعدة وتخطيط وكيد وإنما انتصروا بالله سبحانه وتعالى ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وإنما ينتصرون بالله عز وجل إذا خاصموا به وإذا صاولوا به وإذا قاتلوا به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواجهة عدوي اللهم بك أصول وبك أحول وبك أقاتل وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت عضدي ونصيري فهو الذي يعضضه أن عضدي بمعنى أنت تعضضني وتقويني وتعينني والله المستعان على ما يصفون والله المستعان على ما تصفون فهو سبحانه الذي يستئن به أهل الإيمان. هذا معنى المخاصمة بالله سبحانه وتعالى. لا يخاصمون إلا لله وإلا بالله. يخاصمون لله لحقه. لا ينتقمون لأنفسهم ولا يغضبون لها. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. من تقبل نفسه قط. إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. فينتقم لله عز وجل. ولا يقوم شيء لغضبه حتى أنت ينتقم لله سبحانه وتعالى لكن لا ينتقم لنفسه ولا يقول في حظ نفسه لأنس رضي الله عنه وهو قادم فضلا عن من دونه ممن بعد عنه لم يقل له عشر سنين لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله وإذا عاتبه بعض أهله في تقصيره في أمر من أموره عليه الصلاة والسلام يقول دعوه فإنه إن قدر شيء كان أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكان ذلك هديه عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده خادما ولا امرأة ولا عبدا ولا أمة إلا أن يقاتل في سبيل الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كان لا يضرب الناس بين يديه ولا يطردون عنه راه بعض أصحابه في حدة الوداع وقد غشاه الناس على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك حتى لا يدفع الناس عنه ولا يبعدون ولا يقل لهم قف عندك لا تتقدم وإنما ركب النبي صلى الله عليه وسلم الناقة لأن الناس غشوه غطوه ومنعوه من الطواف والسعي والحركة فكان لا يضرب الناس بين ذيه صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله هكذا كان أنبياء الله سبحانه لا ينتصرون لأنفسهم وإنما ينتقمون لله عز وجل ويعفون في حضور أنفسهم وبهذا أحبه الناس وبهذا قدف الله عز وجل في قلوبهم تعظيم الناس لهم ولا تظن أن من لم ينتقم لنفسه فإنه تضيع حقوقه بل الله يحفظها فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وأنت إذا سامحت في حق نفسك وفر الله لك حقك كاملا موفورا من عنده فإن من عفى وأصلح فأجره على الله فإذا عفوت عن من آذاك وأحسنت إلى من أساء إليك وأعطيت من حرمك ووصلت من قطعك فأنت أخذت بالمكيال الأوفى وصرت مخاصما لله عز وجل دون أن تخاصم لنفسك وهؤلاء الذين يحسنون إلى من أساء إليهم ويصلون من قطعهم إنما يوفرون انتقامهم وغضبهم لانتهاك حرمة الله فتجدهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويغضبون إذا انتهكت حدود الله سبحانه وتعالى ويغيظهم ذلك وإنما ينتصرون لله عز وجل وهم في ذلك مستعينين به وكل ذلك ثمرة الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة وأما من ينتقب لنفسه فهو قلبه لم ينب بعد لم يرجع إلى الله عز وجل ولم يحقق كمال الإسلام ولم يحقق كمال الإيمان ولم يحقق حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى ثم لا بد وأن يكون الإنسان في مخاصمته اختلافه مع خصومه ومع أعدائه لا بد أن يحاكمهم إلى أمر ثابت يحاكم إلى الله لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبك خاصمت وإليك حاكمت فهو يحاكم إلى شرع الله بمعنى أنه يطلب من خصمه أن يقف هو وهو أمام شرع الله عز وجل سواء يحكم الله عز وجل فيهم بحكم شرعي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحاكم إلى أهواء النفوس ولا إلى آراء الرجال ولا إلى شهوات الأبدان لا يحاكم إلى قياسات العقول الفاسدة وإلى تقليد الأسلاف والأجداد فضلا عن غيرهم من أصحاب زبالات الآراء والأذهان الذين وضعوا الشرائع المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ولذا كانت هذه القضية قضية أساسية في حياة المؤمن وهي مرتبقة بإسلامه وإيمانه بل هي جزء من هذا الإسلام والإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وذلك أنهم يحكمون رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم بحكم الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قضية في حياة المرء المسلم في كل أموره ومع كل اختلاف يقع بينه وبين غيره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 ويرد الشيطان أَن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين صدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين علم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وجعل الله عز وجل من يريد التحاكم إلى العادة والتقاليد أو ما إلى ما وضعه الكبراء والأسلاف دون رجوع إلى شرع الله مسارعا في الكفر قال عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمن بأفوههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا وقد جمع الله المنافقين واليهود في هذا الوصف لأنهم مشتركون فيه وهم الذين يسارعون في الكفر بعدم التحكيم لشرع الله سبحانه وتعالى فإنها نزلت في اليهود لما بدلوا حكم الرجم وقد كثر الزنا في أشرافهم فتركوا ما أمر الله به في التوراة من الرجم والتوراة إلى يومنا هذا والإنجيل فيهما الرجم لمن زنى وهو محصن ولكنهم تركوا وبدلوا كانوا قد بدلوا ذلك إلى عقوبة أخف وهي الجلد والتسويد للوجه التحميم أن تسود وجوه الزاني والزنيع وأن يفضح بأن يطاف بهما في الطرقات على حمارين مقلوبين فلما وقع الزنا بين رجل منهم امرأة قالوا ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف وهم يعلمون نبوته صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يزعمون عدم لزوم متابعة شريعته قالوا ائتوا هذا النبي فإنه ضعث بالتخفيف فإن حكم لكم بالجلد والتحميم أي تسويد الوجه فخذوه وقولوا حكم به نبي وإن أبى إلا الرجم فاحذروا أي فاحذروا أن تتابعوه قال عياذ بالله من حالهم فإنهم لا يريدون إلا أهواء النفوس فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة في شأن الرجم قالوا نجلدهما ونحممهما فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها لم يكونوا قد بدلوا ألفاظها وحروفها ولكن كانوا قد تركوا حكمها وشرعوا شريعة أخرى خلف شرع التوراة. قاضع الرجل يده على آية الرجم. وقرأ ما قبلها وما بعدها. وعبد الله بن سلام حبر اليهود وعالمهم الذي أسلم قائم في المجلس. فقال ارفع يدك. فرفع يده. فإذا آية الرجم تلوح. فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم. فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهما اثنان من الخمسة. الذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته اثنان منهم من اليهود حكم فيهم بحكم القرآن الموافق لحكم التوراة الذي ما نسقه الله عز وجل في ثوراة ولا انجيل ولا قرآن حتى وجد من يؤمن بلسانه ولم يؤمن قلبه من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ففعلوا مثل ما فعل اليهود قديما قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمن بأفوههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كان التحريف أن ينسبوا إلى شرع الله ما ليس فيه رغم أنهم أبقوا كتاب الله بأيديهم على ما هو عليه فليس التحريف فقط في تغيير الرسم أو في تغيير الألفاظ والحروف وإنما كذلك في نسبة ما ليس من الشريعة إليها فإن هذا فيه نقض لقول المؤمن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإليك حاكمت قال عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن هذا أي الجلد والتحميم فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرات عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحت ترد صفات واحدة متكررة عبر الأزمنة والأمكنة يسمعون الكذب ويأكلون السحت وهذه الرشوة وهذا الربا وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى داخل في ذلك سمعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يذروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى آخر الآيات الكريمات التي تبين لزوم الالتزام بالتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى فيتحقق للعبد الإيمان نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق إلى ما يحب وارضا فأقول قولي هذا وأستغفر الله دي ولكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث وبك خاصمت وإليك حاكم يبين غاية المخاصمة وهي إنما تقف وتنتهي عندما يقبل الناس التحاكم إلى دين الله سبحانه وتعالى ويلتزمون به فهنا تزول الخصومة وهنا يكونون إخواننا في الدين وأما من أبى ذلك فإنه والعياذ بالله على وصف الكفر والنفاق وإن كان من ذلك ما يكون منه كفرا أكبر ينقل عن الملة ومنه ما يكون كفرا دون كفر إذا كان مقرا بشرع الله عز وجل مقرا على نفسه بالذنب غير آب لشرع الله ولا راد له ولا ملزم بالتحكيم إلى غيره إلا غير شرع الله سبحانه وتعالى، وواجب التنبه هنا أيضا إلى أن هذا في الحكم العام، وأما فيما يتعلق بحكم ردة شخص بعين فلا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع حتى تثبت الحدة فإن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، والحدة من كتاب الله بينه تبين لمن خالف شرع الله سبحانه وتعالى وتوضح له وتزل الشبهات وتنفى المعاذير من إكراه أو جهل أو تأويل أو غير ذلك مما قد يقع فيه بعض من يقع في هذا الذي نهى الله عز وجل عنه وحذر منه النبي صلى الله عليه وآله سلم من تحريف الكلم عن مواضعه بتبديل شرع الله سبحانه وتعالى وإنما ذلك يكون لأهل العلم إنما إقامة الحجة وإزالة المعاذير لأهل العلم وليس لآحاد الناس الذين لا يعرفون السائغ من التأويل وما لا يسوء وما المقبول من أنواع الجهل وما هو المردود وما يعذر فيه وما لا يعذر وما هو يعد إكراها وما لا يعد معتبرا من ذلك كله فأهل العلم هم الذين يبينون ذلك وهم الذين توكوا إليهم هذه الأحكام وكذا أهل القضاء بشرع الله سبحانه وتعالى وأما الذي ينشغل به المؤمن فهو فيما يخصه من ذلك في حياته كلها فهو دائما يحكم شرع الله سبحانه وتعالى يحاكم إلى الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو غيره كذلك إلى هذا الأمر ويلجأ إلى أهل العلم ليحكم بينه وبين من خالفه بشرع الله أو يفتو له بما يستحق شرعا فيطالب به غيره ولو كان من يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى وأما الحكم على الناس فقضية موكلة إلى أهل العلم ولا ينشغل بها عوام المسلمين أو أحدهم وإنما كما ذكرنا لها ضوابط من استفاء الشروط وانتفاء الموانع فينبغي أن يكون الإنسان مهتما بما وجب عليه دون من لم يجب عليه وهو في جملة حاله لابد أن يكون راضيا بحكم الله محاكما إليه معتقدا لزومه، معتقدا كذلك أن من قال ففي ذلك فهذا قادح في إسلامه وإيمانه ولا يرضى لنفسه بذلك وليس الأمر مقتصرا على الخصومات التي تصل إلى القضاء أو غير ذلك بل في كل مسألة وقع فيها اختلاف بين البشر فيما تعلق بالقلوب أو فيما تعلق بالأعمال والعبادات أو فيما تعلق بالمعاملات كل مسألة وقع فيها اختلاف يكون حال المؤمن مع لسانه قائلا اللهم بك خاصمت وإليك حاكمت متوكل على الله عز وجل مستعين بالله يحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى وهو في ذلك مستحضر وقوفه بين يدي الله غدا فهذه الدنيا سرعان ما تزول وسرعان ما تذهب ولذا كان من تكملة هذا الدعاء أن ربنا وإليك المصير أن ربنا وإليك المصير فالحكم في هذه الدنيا قد يبدو للناس أنه مفوض إلى البشر ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكم في الأولى والآخرة وهو الذي ينفذ أمره وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من, من يشاء ويوم القيامة لا ينازع أحد في ذلك فالحكم يومئذ لله سبحانه يحكم بينهم وهو سبحانه وتعالى متفرد بذلك دون منازعة من أحد من البشر دون أن يدعي أحد من الناس أن له أمرا مع الله سبحانه وتعالى أو حكما دون حكمه عز وجل فهو سبحانه له الحكم الجزائي في الآخرة كما أن له الحكم في الدنيا القدري الكوني وله الحكم شرعا سبحانه وتعالى وحده الذي يشرع للناس ما يحتاجون إليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذمر أعداء الدين الله من أردنا والإسلام والمسلمين بسوء فجعل كيده في نحره وجعل تدميره في تدبيره وجعل الدائرة عليه يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين وعصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماءنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عذلك ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا وأسل الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك رهابين لك أوابين منيبين مخبتين تقبل توبتنا واخذي الحوبتنا وثبت حجتنا واجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وسلسخائم صدورنا وابناءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم نجل المستضعفين من المسلمين في كل مكان وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم أخي الصلاة